قال رحمة الله عليه الحقوق المتعلقة بالتركة وهذه الحقوق اختلف اختلفه العلم فيها هي خمسة حقوق كما قال على الترتيب على الترتيب هي خمسة حقوق على الترتيب وهذه الحقوق قد اختلف العلماء في ترتيبها في ترتيبها الذي عليه أكثر أهل العلم أن مؤنة التجهيز تقدم على غيرها من الحقوق الذي عليه أكثر العلماء أن مؤنة التجهيز تقدم على غيرها من الحقوق هذا هو الصحيح ولذلك قال الإمام النووي رحمة الله عليه إذا مات الميت بُدِيَ من ماله بكفنه إذا مات الميت بُدِي من ماله إلى كفنه من ماله بكفنه ومؤنى تجهيزه واستدل الإمام النوبي حديث خباب ابن الأرث في قصة نصعب ابن عمير حين بُتِل رضي الله تعالى عنه ولم يترك, له يترك إلا نمرة قال كنا إذا غطينا بها راسة بدت رجلاه وإذا غطينا رجلاه بدأ راسة فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطى, أن نغطي بها راسة أو وجهة ونجعل على رجلي شيء من الإدخر فقال النووي رحمة الله عليه وهذه النمرة تعتبر تركة تعتبر ماذا؟ تركة فكفنا فيها وهذا مما يذل على أنه مؤنة التجهيز مقدمة على ماذا على الحقوق المتعلقة بعين التركة ومؤنة التجهيز هي أجرة الحفار وشراء الكفن والماء الذي يغسل به وغير ذلك والحنوط وما إلى ذلك هذا يقال لها مؤنة التجهيز مؤنة التجهيز فهي مقدمة مقدمة وايضا ابن قدامة رحمة الله عليه يقول يستحب المسارعة إلى التجهيز يستحب المسارعة إلى التجهيز إذا تيقن موته لأنه أصوب وأحفظ لأنه أصوب وأحفظ من أن يتغير وتصعب معافاته هكذا قال الإمام ابن قدامى رحمة الله عليه وقال الإمام أحمد كرامة الميت تعجيله كرامة الميت تعجيله وجاء أيضا عن ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد أنه قال أن الكفى مقدم على الميراث والدين الكفن مقدم على الميراث والدين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الذي وقصته ناقته أن يكفن في ثوبه في حديث من عباس قصة المحرم الذي سقط من على راحلته فوقصته فمات فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفنوه في ثوبه وفي لفظ في ثوبين في ثوبين هذا الحرام الذي مات فيه فقال ابن القيم لو كان الأمر خلاف ذلك لسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ورثته وعن دين عليه لسأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليه وسلم وهل عليه دين هذا يدل على أن مؤمنة التجهيز مقدمة وقال ابن القيم وفي المسألة خلاف شاد لا يعول عليه هكذا قال ابن القيم رحمة الله عليه وفي المسألة خلاف شاد لا يعول عليه لا يعول عليه وهذا هو قول جماهير العلماء فنعم أخواني في الله الجمهور من أهل العلم وهو ترجيح النووي ومن قدامة ومن قيم وجماعة من أهل العلم على أن مؤنة التجهيز مقدمة على غيرها من الحقوق خلاف لإما الثلاثة مالك والشافع وأبو حنيفة ومعهم ابن حزم قالوا بتقديم الحقوق المتعلقة, الحقوق المتعلقة بالتركة تقدم على مؤنة التجهيز على مؤنة التجهيز والصحيح الراجح في الله هو القول الأول قول جماهير العلماء أن مؤنة التجهيز مقدمة على غيرها من الحقوق فالجمهور على هذا الترتيب في المرتبة الأولى مؤنة التجهيز وفي المرتبة الثانية الحقوق المتعلقة بعمل التركة المرتبة الثالثة الديون المطلقة المرتبة الرابعة الوصية المرتبة الخامسة الإرث هذا الذي عليه جماهير العلماء الذي عليه جماهير العلماء أما مالك وشافع وابو حنيفة على أن في المرتبة الأولى الحقوق المتعلقة بعين التركة ثم مؤنة التجهيز ثم الديون المطلقة ثم الوصية ثم الإرث اختلفوا مع الجمهور في ماذا؟ في الثاني الجمهور قدموا الأول هم يقدمون الثاني والراجع ما ذهب إليه جماهير العلماء طال رحمة الله عليه الحقوق المتعلقة بالتركة الآن ما هو الدليل على تقديم مؤنة التجهيز على غيرها من الحقوق حجيث خباب في قصة مصعب بن عمير وايضا حجيث بن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته واضح؟ طيب. قال هي خمسه في حقوق على الترتيب الامام احمد على هذا الامام احمد على هذا القول الأول من التجهيز ككفن واجره حفار وغسال وحمال ونحوه فهي مقدمه عند الإمام أحمد رحمه الله على الحقوق المتعلقه بعين التركه وهذا قول من الجمهور لأن سترته واجبه في الحياة فكذلك بعد الموت فإن لم يخلف الميت تركه او تلفت قبل تجهيزه فعل من تلزمه نفقته في حال حياته قالوا إذا تلفت التركه قبل موته ولم يترك له شيء فمؤن التجهيزه على من تلزمه نفقته في حياته او لم يخلف شيء انسان مقطوع من شجرة لم يخلف شيء من الذي يجهزه قالوا من تلزمه نفقته أحد أقربائه كأب أو أم أو غير ذلك وإن لم يكن له قاله من بيت مال المسلمين من بيت مال المسلمين يجهز به الميت من بيت مال المسلمين الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهم مثل أن يرهن البيت او السيارة او غير ذلك هذا يقال له دين برهم دين برهم آتي لحمد باحثا نقول له يا أحمد اقردني خمسمائة مقابل سيارتي أرهن عندك سيارتي هذا يقال له دين برهم يقال له دين برهم وكأرش جناية متعلق برقبة العبد الجاني يعني انا عندي عبد عندي عبد وهذا العبد عمل جناية فيها الديه يعني قتل خطأ فهذه الجناية متعلقة برقبة العبد الجاني متعلقة برقبة العبد الجاني من الذي يدفع الديه سيده سيده هو الذي يدفع دية هذا القتل الخطأ قال الإمام أحمد إن لم يطل له مال بيع العبد يباع العبد ويدفع به ماذا الديه يدفع به الديه فهذا على قول الجمهور في المرتبة الثانية الحقوق المتعلقة بعين التركة لأن هذه الحقوق ليست هي ماذا؟ ملك للميت وإنما هي متعلقة بماذا بالتركة يعني انا الآن أحمد استقرضني وأنا قتل آبا جوري يضمن مالي. مالي قال هذه وفيقة البيت أرهانك البيت فإذا مدت أنا الورثة ربما يظنوها أنها من ماذا من التركه وانما هذه كلها متعلقه بعين التركه وليست من التركه ليست من التركه وانما هو مقابل رهن مقابل رهن في 100000 مثلا او في خمسين أو في أقل او في اكثر في اكثر واضح بارك الله فيك ما سدد احمد الذي عليه ماذا عاد له سيارته او بيته وما الى ذلك فهذا حق متعلق بعين التركه متعلق بعين التركة هو يخرج من رأس المال يخرج من رأس المال كما أن معنة التجهيز تخرج من رأس المال كذلك ماذا الديون أو المأعمل المتعلق بالتركة يخرج أيضا من رأس المال والثالث كذلك يخرج من رأس المال والوصيية كذلك تخرج من رأس المال كل هذه الأشياء الخمسة تخرج من رأس المال فإذا انتهينا من هذه الخمسة يبقى بعد ذلك ماذا الارث يبقى الارث فالآن في المرتبة الثانية الحقوق المتعلقة بعين التركة وعند لإما الثلاثة مالك الشافعي وبحنيفة يقدم هذا على الأول هذا ما يتعلق الحق الثاني وهو الحقوق المتعلقة بعين التركة الثالث الديون المطلقة التي لم تتعلق بعين التركة وإنما تعلقت بالدمة كدين بلره أو حق لله تعالى كالفارات والندور هذه كلها حقوق لله سبحانه وتعالى تتعلق بماذا بالذمه تتعلق بالذمة. لان هذا الرجل نذر مثلا أن يحج ولم يتمكن فدهمه الموت دهمه الموت وعلي هذا النذر من اين يخرج هذا الان من راس المال من رأس المال هذا الآن هل يتعلق بالتركه هو حق لله سبحانه وتعالى هذا حق لله سبحانه وتعالى فلذلك قالوا هذه ديون مطلقة ديون مطلقة التي لم تتعلق بعين التركة وإنما تعلقت بالدمة بالدمة كذين بل رهن او حق لله عز وجل حق لله عز وجل جئت أنا وطلبت من أحمد أو من غيرين يقرضني لم أرهن عنده شيء هذا بدمتي هذا متعلق بدمتي زائد أمت وأنا وتركت مال هذا يخرج من رأس المال وإن لم يترك شيء لم يترك شيء هذا في ذمتي انا في ذمتي انا وإن وفق الله أولاده يقضوا عنه ويسددوا عنه إذاهم الله خير وإلا بقى عليه في الذمة بقى بقي في ذمته هذا في المرتبة الثالثة وهي الديون المطلقة طيب إذا تعارض الآن حق, حق الله وحق الآدم أي يقدم نعم قال حقوق بني آدم مبنية على المشاحة وحقوق الله عز وجل مبنية على السماح مبنية على السماح هذا هو الراجح أولي المثلة الخلافية المثلة الخلافية منهم من يقدم الشافع يقدم حق الله عز وجل واستر بحديث فدين الله أحق فدين الله أحق أحق إلا أن جماعة كثير الحنابلة وأحمد وجماعة من أهل العلم يقدمون كذلك حق بني آدم وهذا الذي يرجحه شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه أن نحقق بني آدم ابنية على المشاحة ابنية على المشاحة فيقدم هذا ما يتعلق بالديون المطلقة في المرتبة الثالثة الوصية بالثلث فما دون لغير وارث المرتبة الرابعة الوصية الثالثة والرابعة والخامسة لا خلاف في ترتيبها وإنما الخلاف في الأولى والثانية فقط والوصية الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت عرفوا الوصية بهذا التعريب هي التبرع بالمال بعد الموت والاصل في الوصية الكتاب والسنة والاجماع الاصل في الوصية الكتاب والسنة والاجماع اما من الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين وهكذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انترك خيرا الوصية انترك خيرا الوصية وأما من السنة حديث سعد بن أبي قاس المتفق عليه الثلث والثلث كثير وهكذا حديث بن عمر حديث بن عمر وهو في الصحيحين وإلا وصيته مكتوبة عند رأسه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه وهكذا حديثه بأمامه حديثه بأمامه عند الأربعة عند الأربعة وهو ماذا ان الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث وقام الإجماع ايضا على أن الوصيه مشروعة على أن الوصيه مشروعة ومستحبة مشروعة الوصية بقيت معنا مسألة ما حكم الوصية هل هي واجبة أم مستحبة الذي عليه الجمهور من أهل العلم انها مستحبة أن الوصية مستحبة هذا الذي عليه جماهير العلماء والجارد قال ابن قدامه رحمة الله عليه فصل ولا تجب الوصيه إلا على من عليه دين او عنده وديعه فصل ولا تجب الوصيه إلا على من عليه دين او عنده وديعه او عنده وديعه او عليه واجب يوصي بالخروج منه فإن الله عز وجل فرض أداء الأمانات فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات والطريقة في هذا في هذه أو في هذا الباب الوصية فتكون مفروضة عليه ففي هذا الحال تكون مفروضة إنسان عليه واجبات وحقوق للناس فواجب عليه أن يوصي أن له فلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا أما إنسان ليس عليه شيء لا ودايع ولا حقوق ولا شيء في حقه ماذا أنها مستحبه ما هو دليل ذلك قالوا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى وهكذا لم ينقل عن الصحابة رضوان الله عليه منهم أوصوا مع أن عبد الرحمن بن عوف من الأغنياء وعثمان كذلك من الأغنياء وغيرهم كثير ولم ينقل عن واحد منهم أنه ماذا أوصى أنه أوصى هذه يدل على أنها مستحبه على أن الوصية مستحبه هذا الذي يرجحه الجمهور وقال به الجمهور وهذا الذي رجحه ابن قدامه وجماعه من اهل العلم وخالف في هذه المساله الزهري وابو بكر بن عبد العزيز وابي مجلس هؤلاء اوجبوها اوجبوها واستدل على ذلك بحديث ابن عمر استدل على ذلك بحديث ابن عمر المتفق عليه ما من مسلم يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عند راسه عند رأسه قالوا هذا الحديث يدل على الوجوب والجمهور خرج هذا الحديث على ماذا خرجوه على ما إذا كان عليه ودايع وحقوق فواجب عليه لحديث من ابن عمر وإلا قد جاءت لفظة خارج الصحيح في حديث ابن عمر صرفت هذا الوجوب وهي لفظة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيث ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به له شيء يريد أن يوصي به قالوا لفظة الإرادة صرفت الحديث الذي هو في الصحيحين الذي فيه ماذا الوجوب صرفت هذا الوجوب إلى الاستحباب يريد, يريد أن يوصي فيه لا يبيت ليلتين إلا ووصيتهم مكتوبة عند رأسه وهذه اللفظة صحيحة حسنها العلامة الألباني وجماعة من أهل العلم فعلى هذا إخواني في الله الراجع هو ما ذهب إليه جماهير العلماء أن الوصية مستحبة وليست بواجبة إلا لمن كان عليه حقوق وودائع وأشياء الناس فواجب عليه ماذا؟ أن يوصي أما انسان ما عليه شيء ما حد يطالبه في شيء ولا يطالب الناس في شيء ها؟ نقول له أنت قد فرض الله عليه الوصية بأي دليل بأي دليل نوجب عليه شيء ما أوجبه الله عز وجل عليه والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يقل عنه أنه أوصى أنه أوصى لا في القليل ولا في الكثير لا في القليل ولا في الكثير وهكذا أبو بكر الصديق لم ياتي عنه لم ينقل عنه أنه أوصى وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه واضح بارك الله فيكم وإنما الإنسان يستحب له أن يوصي, يوصي أهله بماذا أن يصلى عليه مثلا فلان وأن على السنة ويوصي أولاده أيضا بماذا بأن يتقوا الله عز وجل في العلم وفي السنة وهكذا يوصي بناته وزوجاته وأغربائه وغير ذلك واضح بارك الله فيكم هذا كل استحب هذا كله يستحب أما بالمال أما بالمال هذا لم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح إنهم كانوا أوصوا أوصوا وأوجبوا هذا الأمر العظيم وإنما الذي ذهب إلى الأجوب هو أبو مجلز وأبو بكر بن عبد العزيز الزهري رحمة الله عليه استدلالا بحديث ابن عمر وقد علمتم جات رواية صرفت هذا الوجوب ويبقى الوجوب في حديث ابن عمر في حديث الصحيحين محمول على ماذا على الودائع انسان عنده ودائع وعنده حقوق او للناس عنده او له حقوق عند الناس فالواجب أن يخرج من هذه الاشياء بالوصيه هذا هو الراجح اخواني في الله ما ذهب اليه جماهير العلماء دوال الوصيه بالثلث الوصيه بالثلث لحديث من سعد بن أبي وقاص في الصحيحين الثلث والثلث كثير وهذا حديث بن عباس في البخاري يا ليت الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كبير الثلث والثلث كبير هذا حديث بن عباس في البخاري قال فما دون فما دون طيب هل يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث هنا يقول الآن بالثلث ثم طيب أنا الآن أوصي لإنسان أجنبي ليس بوارث بشطر مالي أو ثلثي مالي أكثر من الثلث هل يجوز هذا ولا يجوز ما هو الدليل عندنا نصيحة وعد دليل الثلث ما هو الدليل أنها تعدل إلى ثلث ما هو عندها تسوال ما هو عندها تسوال هيا أنور فلا يثمع عليه هذا الدليل عليه كل لك فأصلح بينهم فأصلح بينهم قال فأصلح بينهم لا كان فيها التعديل تعدل انا الان اوصيت بشطر مالي بشطر مالي ما هو ده على التعديل الى الثلث هاي ابو الوليد انا ما دي الرض انا اشد الدليل على التعديل عبد الهادي قال تعدل الى الثلث لان هذا قد قال به اهل العلم انا اشد دليل على هذا ها وحديث سعد حديث سعد هل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء عدلها له أراد أن يصيب ماله كله قال لا أراد أن يصيب شطر ماله قال لا أراد بعد ذلك قال الثلث قال الثلث والثلث كثير أيضا عاد كثير الثلث لا هذا أنه عدلها ام انها عن اكثر من الثلث صح الان على التعديل ها, ها؟, ها؟ ليت الناس غضوا من الثلث إلى الربع فان الثلث الثلث كثير هي مساله خلافية بين اهل العلم مساله خلافية بين اهل العلم الذين قالوا تعدل ما معهم دليل صريح على التعديل والعلامة العثيمين رحمة الله عليه وينظل هذا عن أكثر أهل العلم أن لو أوصى بأكثر من الثلث فالوصية باطلة الوصية باطلة وستربي حديث سعد بن أبي وقاص استربي حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنها باطلة لأنها ماذا زادت على الثلث زادت على الثلث والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على سعد عندما أراد الزيادة الزيادة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقر بها الورثة ويرضى بها الورثة فالحق لهم الحق لهم رجل أوصى بثلثي ماله والورثة رضوا بهذا وقالوا نحن لن نحاجة أصلا بهذا المال معنى أموال ومعنى كذا وطابت أنفسهم بهذا فهنا تنفذ الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال المرء إلا بطيبة من نفسه وقد طابت أنفسهم بذلك طابت أنفسهم بذلك فمتى ما طابت أنفس الورثة أن يجرون الوصية على ما هي عليه الحق لهم الحق لهم ولأن المال قد انتقل إليهم وهم لهم الحق وإن لم تطلب نفسهم إلى واحد لا يجبرون لا يجبر وإن كان صغيرا لا يجبر لا يجبر على ذلك وتبقى كما هي لا أو ماذا تلغى الوصية تلغى الوصية إلا أن يقر بها الورثة أن أقروا بها واعترفوا بها تنفذ واضح بارك الله فيكم وذكر هذا العلام العثيمين في تسهيل الفرائض وأيضا في البرهانية رحمة الله عليه وشيخنا يحيى يقول تعدل تعدل لكن نقاني في لا دليل ما في دليل على تلغى. تلغى هذا هو الراجح هذا هو الصحيح قال الوصيه بالثلث فما دون لغير وارث لغير وارث اما الوصيه للوارث فهي لا تجوز محرمة الوصيه للوارث لا تجوز محرمه لحديث ابي امامه ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث فلا وصيه لوارث والوصيه لوارث من الاعتداء الوصيه للوارث من الاعتداء وهكذا ايضا الوصيه باكثر من سله الغير وارث من الاعتداء من الاعتداء وذكر العلامه العثيمين الايه الايه بعد ما ذكر الله عز وجل اصحاب الفضله قالت تلك حدود الله فمن يتعدى حدود الله فولائكهم ها ظلم نفسه لهم عذاب المهين ايه نعم وهذا من الاعتداء من الاعتداء لا وصيه لوارث من الاعتداء لأن الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث وقد قام الاجماع على ذلك الا اذا رضى رضو الورث بهذا قال العثيمين رحمة الله عليه فلا باس إذا رضوا مثلا قالوا هذا أخونا الكبير له الفضل بعد الله عز وجل بعد الله عز وجل وهو الذي ربان وهو الذي كذا وهو الذي كذا والأب قد أوصى له بالثلث أو بالسدس ورضوا بهذا وتمأن تنفسهم بهذا فالحق راجع إليهم الحق راجع إليهم لا يحل مال المرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه مدام أن نفسهم طابت بهذا فلا باس بذلك أما إذا لم تطب فيبقى على الأصل أنها ماذا محرمة الوصية للوارث محرمة. واضح بارك الله فيكم لحديث بأمامة والآية هذا ما يتعلق الآن بماذا يا خواني في الله بالوصية الوصية بالثلث فما دون لغير وارث ما حكمها مستحبه والزيادة على الثلث باطلة طيب والوصية لوارث ما حكمها محرمة إلا أن يقربها الورثة فلا بأس الأمر عائد إليه خامساً الإرث وهو المقصود بالذات في هذا الفن فهذه الأشياء كلها الأربعة تخرج الآن من ماذا؟ من رأس المال إذا مات الميت أول ما يبدأ به بكفنه وتجهيز مؤنته فهذه كلها تخرج من رأس المال ثم ينظر الأمر الثاني وهو الحقوق المتعلقة بعين التركة إن كان هناك حقوق متعلقة بعين التركة تخرج من رأس المال ثم ينظر الأمر الثالث وهو ماذا ديون المطلقة إن كان عليه ديون المطلقة تخرج من رأس المال ثم ينظر الأمر الرابع الوصية ان أوصى تخرج من رأس المال ثم بعد ذلك المرتبة الأخيرة الإرف ان بقي شيء من المال هذا هو اللي لكم وإن لم يبقى لهم شيء ما معهم الحزن تقاسموا الحزن على الميت طيب بقي أمر الآن بقي أمر رجل أوصى بسدس أوصى بسدس إلا أن هذا السدس إذا أخرج من رأس المال سيلحق الورثة الضرر هل ينفذ او لا ينفذ عبد عبدالهدي ما هو الدليل على هذا أنه لا ينفذ الآن هو وقد أوصى بأقل من الثلث سدس لا ضرور لا ضرار أحسن في أسرح هذا عام مم. ما هو لا في لفظة أحسن لأن تذر ورثتك أغنياء خيرا لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يتكففون الناس هذه اللفظة أصدى بها للعلم على أنه إذا أوصى وكانت هذا الوصيه فيها ضرر للورثه فلا تنفذ لهذا الحديث حديث سعد رضي الله تعالى لان تدر ورثتك اغنياء خير لك من ان تدرهم عاله تتكففون الناس ربما هذا السدس ضم واحد يقول هو يصير لكن ورثته واهله ما معهم شيء الا هذه ينظرون في هذا المال ربما ترك لهم اجره 20000 ها هم بحاجه اليه هم بحاجه لهذا المال ثم اوصى عاده بالثلث اوصى بسدس فهد قال الان فيه ضرر على من على الورثه فيه ضرر على الورثه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لانتظر ورثتك اغنيا خيرا لك من ان تدرهم عاله يتكففون الناس ربما لا اخرج هذا الوصيه سيرجعوا تكففون الناس ويسالون الناس فاهل العلم قالوا لا تنفذ الوصيه في هذه الحالة لماذا لأن يلحق الورثه الضرر يلحق الورثه الضرر هذا اللي رجحه العلماء العثيمين والحلام بن باز الله عليهما العلامة العثيمين والعلامة ابن باز رحمة الله عليهما قالا اذا كانت الوصية فيها ضرر بالورثة وان كانت دون الثلث فلا تنفذ لهذا الحديث واضح بارك الله فيكم لا ألا قلت له خلاص ما يقال له وارث لا يقال له وارث إلا الوارث أما إنسان قد حجبه حجبه هذا لا يقال له وارث مثلا الآن ابن الابن ابن الابن مع وجود الابن ابن الابن ليس بوارث فتجوز له الوصيه ولا ما تجوز له الوصيه تجوز له الوصيه بالثلث ما دون لانه هنا فار غير وارث هكذا الاخ الشقيق بوجود الابن والاب ها هل يكون وارث ليس بوارث لانهم محجوب محجوب بالابن اهو الاب فهنا لا يقال له وارث لا يقال له وار المراد بالوارث المجمع على ارثه المجمع على يرث انه يرث في هذه الحاله اوصل ابنه او اوصل ابيه او اوصلي زوجته او اوصلي امه او اوصلي ابنته واضح بارك الله فيكم هؤلاء كلهم ورثه كلهم ورثه فلا يجوز الا ان يقربها الورثه قال الخامس الارث وهو المقصود بالذات في هذا الفن هذه المرتبة الخامسه فعلى هذا الترتيب اخواني درج عليه من جمهور جمهور اهل العلم وبهذا انتهينا من هذه الحقوق المتعلقه بعايب او بالتركه المتعلقه بالتركه وهذه الحقوق اخواني بالله كلها تخرج من راس المال تخرج من راس المال لا يبقى الا الارث الارث المرتب الاخير بعد ما تخرج هذه الاشياء يقسم المال احمد مع الجمهور ايه موضوع متعلق بعين التركه لا لا أنا لا جمهور المراد به بعض المطرق الجمهور لهم الاصلاحات في في طلاق ماذا اطلاق الجمهور بعض نقول المراد بالجمهور الامه الاربعه لم يتخلف منهم احد ومنهم من قال المراد بالجمهور جمهور الصحابه ومن بعد قال لهم الجمهور وليس هو محصور فلا اما الاربعه او في الامه ثلاثه الا استراح بعض المتاخرين قال الثلاثه لامه يقال لهم جمهور قال لهم جمهور وهذا خطا لكن المراد الذي رجحه جماعه المتقدمين المراد بالجمهور من الصحابه ثم بعدهم من الصحابه ثم بعدهم قال لهم الجمهور منهم من يعبر باكثر اهل العلم من يعبر باكثر اهل لكن درجه بعض المتاخرين على أن الجمهور هم اما الأربعة أو اما أما أثنان ما يقال لهم جمهور ثلاثة من الأئمة الأربعة يقال لهم جمهور مثلا أحمد وأبو حنيف ومالك هؤلاء يقال لهم الجمهور وخالف من؟ الشافعي خالف الشافعي هؤلاء يقال لهم جمهور او العكس من ذلك فهذه استلاحات بعض المتأخرين فقط وإلا الجمهور فواني في الله المراد بهم من الصحابة فما من بعدهم هؤلاء يقال لهم الجمهور وهذا الذي جاء قال الشعبي والذوا شعبي وهكذا ثوري وجماعه جماعه كثر جماعه كثر فهذا هو الراجع اخواني في الله طيب من عنده شي اخواني في الله فيما اخذنا الان هذه المسائل كلها مهمه جدا ونحتاجها هذه المسائل اما بن حزم اخواني في الله فشنع تعرفون بن حزم اسلوبه فكل من يخالفه ينزل عليه بالصميل بالصنيل وتكلم على الذين قالوا بتقديم ماله التشهير بكلام شديد جدا في المحله في المحله رحمة الله على ابن حزم كعادته. كعادته ولكن الدليل في اللا جدى الدليل قد جاء مع هؤلاء حديث خباب وحديث من وحديث ابن عباس حديث خباب وحديث ابن عباس طيب الى هنا وغدا ان شاء الله ناخذ اركان الارث باذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت